باب ما جاء أن الميت يعذب ببكاء, ببكاء أهله علي, علي. علي. علي. عليه. وهم من, من أشر نازلة <تصفيق> يعني هذا يعني الميت الذي مات, مات يعذب ببكاء, ببكاء أهله علي زوجته تصوت عليه بنته علي. بتصوت عليه اللي ملهاش في الموضوع خارج بتصوت عليه ويعملوا فرح في السويت حدش عارف السكات وهذه, وهذه مصيب الميت يعذب ببكاء أهله عليه, عليه وهم من أشر, أشر الناس أزلاء له, أزلاء له. له يعني إذا سألنا الميت من شر الناس, الناس, الناس عندك الآن يقول لك اللي, اللي بيصوت, اللي بيصوت علي, على الناس اللي بيصوته دول هم شر الناس روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه <سؤال> <سؤال> هذا حديث صحيح لا خلاف في هذا الكلام, الكلام في وروى البخاري ومسلم أيضا في كتاب الجنائز عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال العلماء رحمهم الله إنما يعذب الميت ببكاء الحي إذا كان البكاء من سنة الميت من سنة الميت واختياره وكذلك إذا وص به يعني واحد قبله ما موت بقى شوقه الهدوم وصوته وعمله لمحدش عمله و... <تصفيق> و ابن عبيد عمر, عمر ذكر ابو عمر عمر عبد البر في, في كتاب الاستعاب من حديث ابي موسى, موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه, صلى عليه صلى وسلم قال الميت يعذب بذكاء, بذكاء الحي عليه علي علي علي علي علي علي علي علي إذا قالت النايحه واعضضه وناصراه وكسياه جبذ الميت وقيل, وقيل له انت عضدها انت جملها, جملها انت ناصرها انت كاسيها وهذا الحديث حديث حسن. حسن وذكر, وذكر البخاري رحمه الله, الله من حديث النعمان بن, بن, بشير بن بشير رضي الله تعالى عنه قال اغمى على عبد الله, عبد الله بن رواحه رواح. اغمى عليه في سكره الموت فجعلت أخته تبكي وتقول واجبلا وكذا وكذا, وكذا وكذا تعدد عليه علي علي علي فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك أنت الجمل اللي بيقول عليه ذهن وانت الجبل اللي بيقول عليه ذهن فيقول لهم لا ما تصدقوا هاش دهنف ذهن فهذه مصيبة البكاء جائز مسألة يا إخواني البكاء جائس. بدون, بدون كلام جائز هذه رحمة جعلها, رحمة رحمة جعلها رحمة الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباد الرحمة في, في, في, في, في, في فرق بين البكاء وفي فرق بين البكاء والكلام بأشياء لا ترضي الله واحدة بتبقى وتقول سيبنا رايح فيه هذا كلام لا يرضي الله وجل سيبنا رايح فيه سيبنا المين أنا قبلت رجل أحبك في الله ماتت زوجته ماذا, ماذا قال بعد ما ماتت كنت ازوره يعني لما سمعت ان هذه المراه ماتت, ماتت فذهبت اليه وكان صديقا لي فقال كلام يعني وانا عذ كلام كفر قال كان ياخذ مني اي حاجه ما عدا سبحان الله ياخذ منك اي حاجه وما يعني دي خلاص هتخلد الله سبحانه وتعالى <تصفيق> يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك خلق اف ان مت فهل خالدون كل نفس ايش ذائقه الموت كل واحد حي كل ليس في الدنيا ايش ثبوت الكل سيموت الكل كل من عليها, من عليها فان سن. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لا بد من, من الموت, لأنه الموت لانه لانه اظهار, إظهار لقدرة الله تبارك وتعالى على البعث والنشور, والنشور, والنشور, والنشور بعد الموت فكان يقول لا, لا. لا. لا. فلما مات رضي الله عنه لم تبكي عليه فلما قام وقال يعني هذا لا يجوز اذكر بالله عبد الله بن رواحه ذكر زوجته بالله ف فلم, فلم, فلم فلما مات رضي الله تعالى عنه لم تبكي عليه وقلت يا لحبه في الله إن البكاء الله لا يعذب الميت بصياح اهله عليه وقلنا يا لحبه في الله هناك فرق بين البكاء والكلام, والكلام, والكلام الذي لا يرضي الله, الله عز وجل والصخط والعذب الله وفي فرق أن واحد بيبكي رحمة على هذا الميت والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على من؟ على ابنه إبراهيم, ابراهيم. بكى عليه لما مات عليه فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله, الله. تعالى عنه يا رسول الله أتبكي وتنهان عن هذا؟ يعني أنت بتقول البكاء حرام على الميت وأنت تبكي يا رسول الله فقال, فقال إن القلب إن لا, لا, يحزن فقال لا يحزن وإن, يحزن وإن العين وإن لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزنون ولنقول إلا إيش ما يرضي ربنا ربي ربي إن ربي لله وإن ألي رجعه هكذا هذه هي سنة, سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما, أما الصوير ويابه يوم هذا كل كلام لا يرضي الله عز وجل الإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل وقلنا يا الحبة في الله والله الذي لا لن يجلس على هذه الأرض أحد لا طير ولا إنسان ولا أي شيء الكل سيبوت كلنا سننتقل إلى الدار الحقيقي نحن في دار الامتحان والاختبار نحن الآن في دار الزرع من زرع حصر زرع خيراً وجده خيراً زرع شراً وجده شراً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رسول الله صلى <لأ>؟ الله عليه وسلم إن الله ليعذب الميت بصياح أهله عليه فقال له رجل يموت بخرصان خرصان فيه حد يعرف خرصان فيه خرصان في إيران يا أخوان خرصان <تغيق> حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستخرج فأم الخرصان بين أفغانستان, أفغانستان وإيران, وإيران, وإيران, وإيران فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم تخرج فأم الخرصان تقاتل حتى, حتى تفتح فلسطين ومن فلسطين, ومن فلسطين إلى روما, ومن روما ثم تكون دولة خلافة على منهاج النبوة فيها المجاهدون الآن الصديقين مع ربما تعالى الآن الخرصان هذه فيها الجهال نسأل الله أن يفتع على أيديهم وأن ينصرهم وأن يكف أيدي الطغاة أيدي والبغاة, والبغاة عن إخواننا, إخواننا في, برما في برما وفي سوريا وفي, سوريا وفي كل, كل, مكان. كل مكان اللهم آمين, اللهم أمين. فقال, فقال رجل يموت بخرصان ويناح عليهها هنا قال, قال عمران صادق, صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب النبي الذي يخبر بها وقال الحسن البصري رحمه الله إن من شر الناس للميت أهله, اهله يبكون, يبكون عليه علي علي ولا يقضون, يقضون دين تلاقهم ما شاء الله في السويط يسوقوا تمام. تمام ولا حول ولا قوه الا بالله وساعه ما تقول الميت عليه فلوس كل واحد يهرب في نهى انا لله وانا اليه راجع طب الفلوس اللي على الراجل يقول لك يا عم كانش عليه فلوس نحاس واعرف رجل يعني سعودي الرجل هذا كان يعني كان كريما ولكن كان كريما بالدين يروح يجيب فلوس ويشتري غنم ويذبح وياكل الناس يستيلف فلوس, يستيل فلوس من فلان, فلان ويروح يدبح ويأكل الناس يعزم الناس يعزم الناس, يعزم الناس بأموال الناس وهذه مصيبة فلما, فلما مات الرجل يعني كان, كان أولاد هذا الرجل رجل رجل لا يعطون لا أحد يعني إذا أتاك الرجل وقال لك أن أباك عليه مال فوجب عليك أن تعطيه لم تلم أن أباك قد مات بيقوله لازم تجيب ورقة ونشعر فيه ورقة وبتعي وبك كل يوم كان يجي يخد غنم من عنده ويجي يخد حياة ويأخد فلوس ويأخد والعياذ بالله أكلوا هذه الأموال على أصحابك فمصيبة إخواني نصيحة لنفسي والإخواني لا تبقي عليك دينا لأحب ولو جنيت سدد أول بول الموت يفجأك وقد لا يسامح لا يسمحك هذا الرجل الذي استننت منه هذه الأموال قال المؤلف رحمه الله باب ما يقال عند وضع الميت في قبره وفي اللحد وفي اللحدي في القبر اللحد في, في فرق بين اللحد وايش والشق ايه هو اللحد وايه هو الشق وما هي السنه في ذلك اللحد ايها احبته في الله هو ان يحفر للميت في جانب القبر قبر محفور اهوت في الارض بنحفره في جانب الارض بقى من جوه من تحت مش زي المقابل بتاعتنا اللي ما شاء الله بيوت وعماير دلوقت وضورين عاملينها ضورين ولا حاولنا قتل الله بالله فاللاحظ المقصود الآن ان في حفرة في الأرض يا الله في الله ثم نفحر للميت في داخل القبر مكان داخلي هذا اسمه ويش اللحظة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللحظ لنا والشق لغيرنا طيب إذا الأرض طبعا مش مش ثابت ومش صلبة يبقى ايه شق الشيق هو القبر العادي الذي نراه, نراه بس ما يكونش مرتفع هكذا المفروض يكون في الأرض هو في لحد موجود فيه إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا في حديث ابن, حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشيق لغيره قال الشاعر ضعوا خدي, خدي على لحد ضعوه ومن عفر, عفر الطراب فوسدوه وشقوا عنه أكفاناً عن رقاقا, رقاقاً وفي الرمس البعيد, البعيد فغيبوه في اللحظة يعني البعيد فغيبوا هذا الميت فلو أبصرتموه إذا, إذا تقضت صبيحة, صبيحة ثالث أنكرتموه أعوذ بالله بعد بلاه. ثلاث بلد. يام بلد. شوف الميت بلد. تقول أعوذ بالله ورأيت رجلنا أيها الأحبة في الله وهو من أهل الصعيد في المملكة العربية الصعودية قد مات منتحرا ولا حول القتل البلد. يعني بنسمع, يعني بنسمع كثيرا بين الصعايده المقمش هو وابن عمه شغالين في مزرعه, مزرعة فابن عمه عامل عم رئيس عليه وهو كان لسه هو جاي من مصر جديد, من مصر جديد, جديد في في السعودية, في السعوديه فابن عمه ابن عمه عامل رئيس عليه فهو ما قبلش هذه الرئاسه رفض هذه الرئاسه فبحث عن الاقارب وتعب بلغهم بهذا الامر فاختفى الرجل فوجدوه ميتا وفي يده قزازه الكنز اللي هي السيفنهف حط فيها سم وشربها ومن شده, شدة سكره الموت هذه في, في الله وجدنا, وجدنا في يده ورق الكفور ومطبق عليه كان يعني يسارع, يسارع السفره يسارع, يسارع الموت, الموت. رأيت, رأيت هذا رأيت الرجل, الرجل والذي لا اله غير فيه ثلاجه الأموات. الاموات ذهبت, تلاجة تلاجة الأموات. ذهبت تلاجة الأموات. انا وعمه عمه كان شغال في المرور فذهبنا إلى مغسله مشرحه الاموات او ثلاجه الاموات لنتعرف على الجنازه واذا بوجه الرجل لما نظرت اليه يعني, يعني بالله أعوذ بالله من منظر أعوذ بالله أعوذوا من هذا المنظر أول, أول ما شفت قلت أعوذ بالله من الله. من الله. من الله. من منظر من فضيع يا إخواني وشوت نفخ واللي سنطلع بره يعني مقدار يد كف يده وع وعاضد عليه والرائحة يعني أعوذ بالله من رائحة أذمي والله الذي لا إلى غير الشيخ الذي علمنا في دورة التغسير تغسير الأموات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا خذنا منه الدورة هذه, هذه رفض أن يدخل, يدخل على هذا. الجهاز جهاز. قال لا أستطيع الذي لا لغيه ما, ما, ما, ما هذا وضعنا, وضعنا كمامة على كمامة على كمامة وغسلناه سريعا نسأل الله لنا وله حسن الختمين نسأل الله العفو والعفي فالموت يا أخواني صعب شوفوا انظر الشعر ماذا يقول فإذا أبصرتموه إذا تقدت يعني انتهت صبيحة ثالث أنكرتموه عوذوا بلا ما هذا المنظر وقد سالت, سالت نواظر مقلتيه, مقلتيه على وجنتيه وانفضفوه وناداه البلا أو البلا هذا فلان هلموا فانظروا هل تعرفوه هلموا فانظروا <تص> هل تعرفوه <حرفوه> حبيبكم وجاركم تنجركم وحبيبكم حبيبكم وجاركم وجاركم المفده تقادم عهده فنسيت. فنسيتموه وقال آخر وخرج أبو عبد الله الترمذير من ودر الأصول عن عمر بن مرة قال كانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللح أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان الرجيم والشيطان, والشيطان للإنسان بالمرسل يريدك أن تنظر إلى الحرام ويوسوس لك فاذا استعاذ العبد ولجأ, ولجأ, ولجا الى رب تبارك وتعالى والشيخ خير عارف الموضوع ده فالشيطان يبعد, يبعد وينفر, وينفر, وينفر واذا غض بصره, بصره وذكر العز وجل واستعاذ بالله من الشيطان, الشيطان الشيطان لا يجلس معه لا يجلس, معه لا يجلس معه معه أبداً أبداً ينفر, ينفر من اهل الطاعه ويحب اهل المعصيه الشيطان يعني يظلوا بالرجل حتى يطلق ممكن يطلق بيشترك بيشترك المرأة يطلق بشيء بسيط فر وقد رأينا بصد يعني بصدر منظرا بصدر على النتة أنا والشيخ, والشيخ خيري للشيط يعني في داخل, في داخل البيت يوسوس للزوج والزوج صورة يعني تعلمية كده يا إخوان ماذا يقول التلفرن وهي بتعمل الشيء لزوجين فمين يا فلانا والله ما مفيش حد بيتكلم يتكلم فجاله الشيطان قال له شوف بقى مين اللي بيكلمها من وراك ومش عارف ايه و... و... و... ووسوس له في دماغه يعني النار... النار... فضلت, فضلت يشد بينها النار... وبين بعض لحد النار... ما طلقها وعادوا بالله واعرف قصه حقيقيه هذه قصه حقيقيه رجل اتصل يلعب ببيوتات المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله عمال يلعب في الزراير رن على رقم فردت بنت صغيره فين انت اسمك ايه يا انا اسمي فلان بنت صغيرة <تصفيق> شوف المصيبة جات من <تصفيق> انت اسمك, انت اسمك انا, أنا اسم كلان <تصفيق> انت ما شاء, الله ما شاء الله ربنا يبريك لك فاضل شوف الشيطان يوسوس لك قال له انت في عند قالت له انا في الصالة, الصالة فيها ايه؟ قالت له التلاجة موجودة والتلفزيون قالت له التلفزيون نوعه ايه قالت له تلفزيون نوعه ايه طب امك لابسة ايه النهاردة قالت له لابسة عباية حمرة حمر. طب أمك طبخة طب إيه النهاردة؟ قالت له طب, طب كذا, كذا, كذا كذا خد المواصفات, المواصفات كلها وقام جافر معدن وشوية وقام ضرب تاني جمجة مين لرد الزور. الزور طب أمك اسمها طب إيه برضو؟, برضو سألوا سأل البنت عن اسم أمان فقام شوية وقام ضرب مين لرد الزور؟ إديني فلان؟ إنت مين فلان؟ قال أنا كنت عندك دلوقت انت في البيت دلوقتي دلوقتي حتى بالاماره زوجتك لابسه كده وطابخه كده والثلاجه في المكان goal. الفلاني وال... وال... وال... والكنبه في المكان الفلاني ووقعت المصيبه فطلق زوجته ولا حول شفت كيف اتت المصيبه والله سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيش صاحبا ولا عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدل حزبه ليكونوا إيش من أصحاب السعب فالشيطان أيها الأحبة في الله لا ينام وقال الشفعي رحمه الله لو نام الشيطان لسترحنا لو الشيطان نام هنستري مش هيوسوسك ولا أي حاج هتلاقي حيثك كلها طاعة واستغفار وذكر هتلاقي المخ دا نضيح مش ماليان بصل نظيف تمام بذكر الله عز وجل فأيوالا حبته في الله قال المؤلف رحمه الله باب الوقوف عند القبر قليلا بعد الدفن والدعاء بالتثبيت للميت قال ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هو في سياقه في سياقة سياق الموت الحديث. وذكر فيه فقال فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شن ثم أقيم حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأل سبكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عسى وجد والحديث والحبة في الله رواه مسلم في كتاب الإمام هذا كلام, كلام عمر بن العاص وليس حديثا, حديثاً عن, نفس عن نفس وسلم لبعض الناس يقول لك الرسول, الرسول قال يعني أوقف عند القبر مقدار ذبح جزور, جزور وتقسم لحمها لا هذا حديث من قول من قول عمر بن العاص رضي الله تعالى طيب ما هي الجزور وما هي الجزرة واللي عرف له جهيز الجزور الجزور لي إيش الجمع الجذور عرفنا ايه يا عمشي عمشي عمشي عمشي عمشي عمشي عمشي الجمل تبتدي تسمع كده وخلاص لا ركز هي الجمل اللي هي الإبل يعني ماشي ماشي ماشي لا لا لا ده احنا الشرح عامل عليه اضحك اضحك والجزر هي من من والمع والماعز خاصه ماشا يا اخواني قاله في الصلاه فيا لا احبته في الله قال عثمان رضي الله تعالى عنه ابن عفان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فإنه الآن يسأل الميت أيها الأحبكم في الله عندما يغلق عليه في قبره في آخر حجر يجلس ويأتيه ملكان أسودان أزرقان فيسألانه عن, عن ثلاث أشياء ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي أرسل إليك ونقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي غفور رحيم